وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبَ فَأَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا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 قُرَّبَ الَّذِينَ أَعْلَمُوا بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيِهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ان يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْقَدَاسِ وَالعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهًا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 يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الاراء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 قال له صاحب وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره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 واضرب لهم مثل الحياة في الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ شيما تذروه الرياح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 ووجدوا ما عملوا حاضرا وَلَا يظلم ربك أَحَدًا وإذ قلنا لِلْمَلَائِكَةِ اسجدوا لآدم فسجدوا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 ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا أَمْنَعَنَا أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إلا أنتي يهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا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 قال لو شئت لتقلت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا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 فغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما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 وذلك تأويل ما لم تصفع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا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 وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِ يَمُجُو فِي بَعْضِهِ وَنُفْخَفِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ إِذِ لِلْكَافِرِينَ عرضا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 وَاتَّقُوا آيَاتِي ورسلي هزوا تَنَازَعُوا الذين وَتَذْهَبَ وعملوا الصالحات كانت لهم إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لا لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نزلا خالدين فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى الي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا